وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم هو الدرس الثامن عشر من سلسلة شرح مرشد معين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في أبواب السهو وما تعلق بها وقد ذكرنا من قبل شرح مبطلات الصلاة والأبيات التي ذكر فيها سجود السهو ونحن اليوم في مسألة مرتبطة بما سبق وهي في استدراك الركن يعني يدخل هذا في ما قد يسميه بعض الناس ترقيع الصلاة يقول واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغ ذات السهو يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع يذكر النظم هنا حكم من ذكر شيئا من صلاته في الصلاة نفسها وذلك بعد أن ذكر في الأبيات السابقة حكم من ذكر شيئا من الصلاة بعد أن فرغ منها أو بعد أن دخل في صلاة أخرى فأخبر هنا أن الركن يستبرك لكن بشروط سيأتي بيانها والنظم أطلق فقال واستدرك الركن ولم يقيد ولكن الحق أن المقصود بالركن هنا ليس كل ركن بل في الأمر تفصيل فهنا يدخل تدخل صور صورة من عن النية أو عن تكبيرة الإحرام والصورة الثانية منسها عن قراءة الفاتحة والصورة الثالثة منسها عن الركوع أو الرفع منه أو السجود والصورة الرابعة منسها عن السلام فإذا هذه صور مختلفة. كلام الناظم إنما يتنزل على صورة من سهى عن الركوع أو الرفع منه أو السجود ونحو ذلك لكن لا بد من الإشارة إلى الصور الأخرى المتبقية فأما من سهى عن النية أو عن تكبيرة الإحرام فهذا إذا تذكر لا يمكنه أن يستمر في الصلاة فإن صلاته باطرة ولا سبيل له إلى إصلاحها بل لا بد من أن يقطعها ويستأنفها من جديد لأن النية لا سبيل إلى استدراكها من عزبت عنه النية أو لم يأتي بالنية فإن صلاته باطرة وكذلك من لم يأتي بتكبيرة الإحرام فهذا لم يدخل في الصلاة ولا ولم لم تنعقب صلاته أصلا إذن هذه الحالة الأولى فإذن هذا لا سبيل إلى استدراكه مع كونه يدخل في ظاهر اللفظ في قوله واستدرك الركن لأن الركن كما ذكرنا مرارا مرادف للفرق والنية وتكبيرة الإحرام كلاهما من الفرائض التي ذكرنا من قبل نعم. تكبيرة الإحرام والقيام ونية بها ترام آخر. إذن هذه الصورة الأولى الصورة الثانية من سهى عن قراءة الفاتحة وهذه فيها تفصيل فالذي سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة مثلا أو في ركعتين يعني لم سهى عنها في بعض ركعات الصلاة لا في كلها فهذا إذا تذكر قبل أن يركع هذا لا إشكال فيه فإنه يأتي بالفاتحة ولا شيء عليه أما إذا تذكر بعد الركوع فهذا فيه خلاف ولكن لعل الأصحة من مذهب المالكية أنه يستمر في صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام وذلك لما جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة وسورة فلما سلم سجد سجدتي هذا يمكن أن يستدل به على ما ذكرنا وإنما لم نقل ببطلان صلاته مراعاة لدليل من يقول إن قراءة الفاتحة إنما تجب في ركعة واحدة من الصلاة على الأقل لا في جميع الركعات وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاتة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال هؤلاء إن الذي أتى بفاتحة الكتاب في ركعة واحدة على الأقل لا يدخل في هذا الحديث لا صلاتة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذن هم يقولون إن صلاته لا تبطل ولكن مع ذلك ونظرا لقوة دليلي من يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الركعات كلها فإنهم يقولون يعيد الصلاة من باب الاحتياط يعيد الصلاة من باب الاحتياط وكما ذكرت من قبل فهذه مسألة خلافية عند العلماء عند علماء المالكية وفي الرواية أن مالك رحمه الله تعالى فقد روي عن مالك رحمه الله أن السهو عن الفاتحة ينجبر بالسجود وروي عنه أن من نسي الفاتحة من ركعة فتبطل ركعته وعليه أن يأتي بركعة بدلها ويسجد السجوداً بعدياً وهذه الرواية رواية ابن القاسم فالمسألة كما ترون خلافية والأحوث أن يأتي بالإعادة يعني أن يعتبر أن الفاتحة واجبة في كل ركعة مراعاة لدليل من قال بذلك هذه بالنسبة للفاتحة الصورة الثالثة المتعلقة بالركوع والرفع منه والسجود هذه نتركها نؤجلها إلى أن نشرح كلام الناظم لأنه متعلق بها. بقيت الصورة من سهى عن السلام هذا من سهى ولم يسلم من صلاته إذا تذكر بالقرب فإنه يتشهد ويسلم ولا شيء عليه شاهدوا وأما إذا لم يتذكر إلا بعد مضي وقت طويل وهنا تفصيل في الحقيقة هنا قلت إنه يعني يتشهد ويسلم ولا شيء عليه قالوا هذا إذا كان ما يزال جالسا في محله قالوا وإلا إذا يعني انحرف عن القبلة أو كذا فإنه يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد سجودا بعديا لأجل الزيادة أما إذا تذكر بعد مضي وقت طويل فقالوا يجب عليه أن يعيد الصلاة والفاصل بين القرب وغيره هو ما ذكر في البيت السابق بفصل مسجد أو طول الزمن لذلك إذا لم يتذكر إلا بعد مضي مدة طويلة أو بعد الخروج من المكان الذي صلى فيه وهذا هو قوله بفصل مسجد فهذا يجب عليه أن يعيد الصلاة نرجع إذن إلى الذي يسهو عن الركوع أو الرفع منه أو السجود يقول واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم فهو يخبر هنا أن من نسي ركنا وتذكره بالقرب وهو في الصلاة فإنه يستدركه أن يأتي به لكن إذا حال بينه وبين استدراك هذا الركن ركوع في الركعة التالية بحيث عقدت هذه الركعة التالية التي تلي الركعة التي ترك منها ذلك الركن فإنه حينئذ يلغي تلك الركعة التي سهى فيها ويبني على غيرها من الركعات، هذا معنى قوله، فإن حال ركوع فألغي ذات السهوي والبناء يطوع كفعل من سلمها هذه سنشرحها إن شاء الله تعالى، سنشرحها إن شاء الله إذن أن من عن ركوع المثلا يعني بهذه الأمثلة سيتضح لنا المعنى من عن الركوع مثلا وتذكره قبل أن ينحني للركوع من الركعة التالية ماذا يفعل؟ هذا يستدرك كيف يستدرك؟ يأتي بالركوع وكيف يأتي بالركوع يرجع قائما ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع قالوا لكي يقع الركوع بعد قراءة مفهوم ثم بعد ذلك يستمر في صلاته على ترتيبها ويسجد سجدتين بعد السلام لأجل الزيادة التي زادها لأنه جاء بركوع بذلك الركوع الذي نسيه حين جاء بذلك الركوع فإنه زاد زيادة فهذه الزيادة يشجد لها إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا لم يتذكر الركوع الذي نسيه إلا بعد الانحناء من ركوع الركعة التالية قالوا حينئذ قد عقدت هذه الركعة ولم يعد هناك مجال لاستدراك الركوع الذي فاته فإذا ماذا يفعل؟ يلغي الركعة التي حصل فيها السهو يعني لا سبيل إلى استدراك الركوع فإذا ضاع الركوع والركوع ركن فإذا ضاعت الركعة, الركعة كلها وضطلت وحينئذ حين ألغيت تلك الركعة التي حصل فيها السهو فإن الركعة التي هو فيها تصبح حالة محل تلك الركعة الباطلة هذا معنى البناء مفهوم ويترتب عليه سجود سأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل فيه مفهوم سأتينا التفصيل الأصل أن يكون السجود بعديا لكن قد يكون قبليا تغليبا لجانب النقص على ما سيأتي شاء الله ويشبه هذا الذي ذكرنا عن الركوع ما يقال أيضا عن الرفع من الركوع والسجود فمثلا شخص ركع في الركعة الأولى وسهى عن الرفع من الركوع ما معنى سهى عن الرفع من الركوع؟ معنى ذلك أنه مر مباشرة إلى الركن الذي يليه وهو السجود وتذكر قبل أن يرفع من ركوع الركعة فحين فحينئذ عليه أن يأتي بهذا الرفع من الركوع الذي نقص كيف يأتي به؟ يرجع إلى الركوع يرجعوا إلى الركوع ليأتي بالرفع من الركوع الذي فاته لأنه لا يمكن أن يعني الرفع من الركوع لا يكون إلا مرتبطة بالركوع، فإذا لكي يأتي بالرفع من الركوع لا له من ركوع، فإذا يرجع إلى الركوع ويأتي بالرفع من الركوع ثم يستمر في صلاته هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية إذا تذكر. هذا الرفع من الركوع الذي فاته بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية فإنه يلغي الركعة الأولى التي حصل فيها السهو وتصبح الركعة الثانية عنده هي الركعة الأولى ويلزمه سجود ويلزمه سجود سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان كونه قبليا أو بعضي تلاحظون أنه لا فرق بين صورة السهوة عن الركوع وشورة السهوة عن الرفع من الركوع إلا في مسألة واحدة يذكرها المالكية وهي أنهم في السهوة من الركوع يجعلون الضابط هو الامحناء لركوع الركعة التالية بينما يجعلون الضابط في السهوة عن الرفع من الركوع الرفع من ركوع الركعة التالية. إذا من سهى عن ركوع فتذكره قبل للحناء بركوع الركعة التالية هذا يستدرك إلى آخره. ومن سهى عن الرفع من الركوع لا قبل للحناء ولكن قبل أن يرفع من ركوع الركعة التالية فإنه يستدرك إلى آخره. والسجود كالرفع من الركوع بعبارة أخرى يمكن أن نلخص هذا بأن نقول هذا الفرض الذي سهى عنه انتعن ركوعا فالفاصل هو الانحناء لركوع الرقعة التالية فمن تذكره قبل هذا الانحناء استبركه ومن تذكره بعد الانخناء ألغى الركعة والفاصل في الأركان غير الركوع كالرفع من الركوع أو السجود مثلا الفاصل هو الرفع من ركوع الركعة التالية فمن تذكر قبل ذلك فإنه يستدرك الركض ومن تذكر بعد الرفع من الركوع فإنه يلغي الركعة ويبني نمثل للسهو عن السجود من باب التوضيح فقط مثلا من نسي السجود من الركعة الأولى فقام للركعة الثانية ولم يسجد قام للركعة الثانية وتذكر أنه لم يسجد قبل أن يرفع من ركوع الثانية قالوا عليه أن يرجع ويسجد ذلك السجود الذي نسيه ثم يقوم ويبتدئ الكراءة للركعة الثانية ويستمر في صلاته ويسجد سجوداً بعدية لأجل الزيادة نفو. أما إذا تذكر السجود الذي نسيه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يلغي الركعة الأولى يلغي الركعة الأولى ويمضي في الركعة الثانية ويجعل هذه الركعة الثانية هي الركعة الأولى له يعني تصبح بدلا عن الركعة الأولى إذن هذه أنثلة ليمكن بها أن نشرح كلام ناظر وهو قوله واستدرك الركنة فإن حال ركوع فألغذات السهوي والبناء يطوع أي بالبناء البناء ابني تلغي تلك الركعة فإنك تبني على غيرها جيد هذا كله في صورة من تذكر في غير الركعة الأخيرة أما من تذكر في الركعة الأخيرة ما الفرق بين الركعة الأخيرة والركعة غير الأخيرة الفرق أن الركعة الأخيرة ليس بعدها ركوع يحال عليه ويجعل فاصلا هذا الفرق فإذا من تذكر في الركعة الأخيرة فإنه يستدرك المنسيه ويتم صلاته مثلا من نسي سجدة وبدأ في التشهد ثم تذكر هذه السجدة فإنه يفعلها وحدها ثم يتشهد مرة ثانية ويسلم هذا مثال على من فعل ذلك في الركعة الأخيرة كفعل من سلم أي من سلم ولم يتذكر ما نسيه إلا بعد السلام فإن تلك الركعة التي نسي منها الركن تبطل بأكملها ويصبح كمن سها عن ركعة كاملة إذن نرجع فنشرح كلام الناظم عندنا صور الصورة الأولى شخص سهى عن ركن والركن الآن نحن نقصد به مثلا الركوع أو السجود إلى آخر لا يخلو إما أن يتذكره أثناء الصلاة وإما أن يتذكره بعد أن يسلم من الصلاة فإذا تذكره بعد أن يسلم من الصلاة فهذا نقول إن تلك الركعة التي سهى فيها عن ذلك الركن قد بطلت وعليه أن يصبح كمن سهى عن ركعة كاملة لا كمن سهى عن فرض فقط ومن تذكر أثناء الصلاة قبل السلام فإن كان هذا التذكر في الركعة الأخيرة فإنه يستبرك المنسية ويتم صلاته ومن تذكر قبل الركعة الأخيرة، فهذا يستدركه ما لم يفوت محله، وفوات المحل يكون بالركوع من الركعة التالية. على تفصيل بين أن يكون هذا الفاصل الانحناء للركوع أو أن يكون الرفع منه على التفصيل الذي ذكرنا آنف يعني هذا ملخص هذه القضية بقي لنا لأن حلنا فقلنا من تذكر بعد السلام تبطل الركعة ويأتي بها تبطل الركعة ويصبح كمن سهى عن ركعة فإذا هذا الذي سهى عن ركعة كيف يفعل فهذا عليه أن يأتي بتلك الركعة لا إشكال في هذا الأمر يأتي بهذه الركعة لكن قالوا هذا إذا لم يكن الفاصل الزمني طويلا وإلا إذا كان الفاصل الزمني طويلا تبطل الصلاة لكن إذا كانت المدة الزمنية ليست طويلة فإنه يحرم يحرم بمعنى ينوي ويكبر هذا معنى الإحرام أن ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام وناوي ماذا ينوي ينوي الاتيان بالركعة التي فاتته ويكبر ثم يأتي بالركعة التي فاتته هذا معنى قوله كفعل من سلم لكن يحرم للباقي إذا طال الزمان بطلت الصلاة إذا لم يطل الزمان فإنه يأتي بتلك الركعة التي بطلت عليه ولكن يحرم لها على الصحيح أنه لا بد من أن يحرم لها بأن يأتي بنية وتكبير من جديد وفي هذه المسألة خلاف يعني في الشرافي الإحرام من جديد خلاف إذا الآن شرحنا قوله واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهوي والبناء يطوع بقيت لنا مسألة متعلقة بقلنا هل السجود يكون قبليا أو بعديا هنالك تفصيل هذا التفصيل سيذكره الناظم في الأذيات التي تلي بعد أن يذكر قضية الشك في الركن فيقول من شك في ركن بنا على اليقين وليسجدوا البعدية لكن قد يبين لأن في فعلهم والقول نقص بثوت سورة فالقبلي كذاك للوسطى والأيدي قد وركبا لا قبل ذلك رجع قضية الشك يقول من شك في ركن بنا على اليقين للعلماء في ذلك قولان منهم من يقول من شك في الركن تحرى ومنهم من يقول من شك في الركن بنى على اليقين ولا يكفيه التحري والدليل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليلقي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقنت تمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت كانت الركعة نافلة والسجدة وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان ترغيما للشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الذي شك يبني على اليقين وصوره كثيرة مثلا شك هل صلى ركعة واحدة او ركعتين يبني على واحدة لأنها هي المتقنة ويأتي بالمشكوك فيها وهي الثانية يعني شك هل واحدة او ثنتين يقول إذا أعتبر أنني صليت ركعة واحدة فقط وآتي بالركعة الثانية ثم يكمل الصلاة وعلى ذلك ويسجد بعد السلام لأجل احتمال الزيادة لأجل احتمال الزيادة كما جاء في الحديث وترغيما للشيطان أيضا من شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا يبني على اثنتين من شك هل صلى ثلاثا أو يبني على ثلاث وهكذا في غير الركعات مثلا هل شك هل ركع أو لم يركع يعمل على أنه لم يركع لأن هذا هو المتيقن هذا هو الأصل ونفس الشيء في السجود هل سجد أو لم يسجد يبني على أنه لم يسجد أو شكها سجد سجدة واحدة أو سجدتين يبني على أنه سجد سجدة واحدة وهكذا ويبني ويسجد في ذلك كله على سجودا بأذية نعم وهناك في غلبة يفضان بعض العلماء يلحقه بالشك وبعض العلماء يلحقه باليقين والأظهر والله تعالى أعلم إلحاقه باليقين وأن ما ذكرنا من البناء إنما يكون في حالة الشك ومعنى الشك تساوي الطرفين بغير ترجيح بينهما نعم إذا يقول من شك في ركن بناء على اليقين. إذا هذا البيت يذكر فيه حالة الشك في الركن. في البيتين السابقين يذكر حالة تيقني السهوي عن عن ركن. إذا ذكر الذي تحقق من نسيان الركن ثم ذكر بعده حالة من شك في نسيانه ركنا أو تركه ركنا وزاد العلماء في هذا الباب أن ما ذكر من البناء ينبغي أن يقيد بغير الموسوس والموسوس قالوا في تعريفه أو في الضابط الذي به يعرف إن كان موسوسا أو لا قالوا من يطرأ عليه الشك في كل صلاة أو يطرأ عليه الشك في اليوم الواحد مرة أو مرتين قالوا هذا هو الموسوس فإن كان كذلك فهذا لا يبني وإنما يطرح الشك مطلقا ويجعل شكه كالعدم بمعنى مثلا هذا الموسوس إذا شك فوصل الله أو أربعا لا نقول يبني على الثلاث وإنما نقول يبني على الأربع ويسجد بعد السلام وهذا لأجل طرح الشك لأن الشك عند هذا الشخص صار مرضا وصار شيئا مخالفا للأصف. شيء الآن قلنا بأنه يسجد بعد السلام لأنه قال من شك في ركن البناء على اليقين وليسجدوا يقول الشرح يسجدوا إشارة إلى هذا الذي شك وإلى الذي سبقه وهو الذي تحقق من النقص من نقص من تركه ركنا واستبركه إذن هؤلاء يسجدون بعد السلام في المسألة السابقة وفي هذه المسألة ولكن هنا حالة استثنائية خاصة ينبغي استثنائها من هذا الأصل وذلك إذا اجتمعت الزيادة والنقصان، لأنه قد يحصل ذلك مثاله شخص نسي مثلا ركنا من الركعة الأولى ولم يتذكر ذلك في وقت الاستدرك تذكرها في الركعة الثالثة حين رفع رأسه مثلا من الركعة الثالثة إذن الآن لا يمكنه أن يستدرك ماذا يقع؟ يلغي الركعة الأولى جيد بما أنه ألغى الركعة الأولى فإن الركعة الثانية تصبح هي الأولى عنده والركعة الثالثة هي الثانية عنده مفهوم؟ إذن كان بقي له؟ بقي له ركعتا بعد الانتهاء من الركعة الثالثة التي صارت ثالية عليه أن يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط الجلسة الوسطى ثم يقوم إلى الركعة الثالثة عنده والرابعة بقيت له ركعتين ويأتي بهاتين الركعتين بالفاتحة فقط مفهوم ثم يتم صلاته بهذه الطريقة الآن أين الإشكال الإشكال أنه عنده زيادته عنده زيادة لأنه يعني في الحقيقة صلى خمس ركعات. ولكن الركعة الأولى باطلة وعنده نقص لما؟ لأن الركعة الثالثة التي صارت ثانية قرأ فيها بالفاتحة فقط ولم يقرأ بالسورة لأنه لم يكن يعلم أن هذه الثانية عنده كان يظنها الثالثة والثالثة تقرأ بلا سورة فقرأ بلا سورة ثم لما رفع من الركوع تبين له أن هذه ينبغي أن تكون الركعة الثانية للثالثة إذا اجتمع النقص والزيادة والقاعدة عند المالكية أنهم في حالة اجتماع النقص والزيادة يغلبون جانب النقص قالوا فيسجد سجودا قبليا هذا معنى قوله وليسجد البعضية هذا الأصل لكن يستثني ماذا؟ قد يبين، أي قد يظهر، لأن، أي لأجله. قد يظهر لأجله، لأن بنوا، أن بنوا هذه أن مع الفعل، يعني أن تسبق مع الفعل و... يتحصل منها مصدر. قد يظهر. لأجل بنائهم في فعلهم والقول قد يظهر بسبب كونهم بنوا في الأفعال والأقوال كالصورة أو المثال الذي ذكرنا قد يظهر ماذا يظهر؟ يظهر نقص إذا النقص هو فاعل يبيه قد يظهر نقص كيف هو هذا النقص؟ بفوت سورة لأنه فاتت سورة لم يقرأ السورة وحصل له النقص بذلك فإذا ماذا يفعل يقول فالقبلي أي ففي هذه الحالة لا يسجد البعدية كما هو الأصل وإنما يسجد القبلي لأجل اجتماع النقص والزيادة ولأن القاعدة عند اجتماعهما تغليب جانب النقص هذا شرح كلامه وهو يعني فيه تعقيد في العبارة في التقديم والتأخر نحو ذلك لكن بهذا المثال إذا استحضرت مع هذا البيت المثال الذي ذكرناه فإنه يصبح من أسهل ما يكون ويزيدنا شيئا آخر وهذه فائدة من عاشر أنه يعني لا يضيع الأبيات يملأ الأبيات ملأا فلا يترك فيها شيئا يملأها بالأحكام والألفاظ التي تحمل أحكاما شرعية يقول كذاكر الوسطى الكاف هنا تشبيه لإفادة الحكم يعني يقول في القبلي كذاكر الوسطى أي يسجد سجودا قبليا ومثاله في ذلك أيضا من الذين يلزمهم السجود القبلي من الذي يذكر الوسطى لكن بتفصيل هنا تفصيل يقول كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا رجع الآن الذي تذكر نسيانا يعني تذكر الجلسة الوسطى يعني ماذا فعل هذا هذا شخص صلى الركعة الأولى والركعة الثانية لكنه في الركعة الثانية قام مباشرة إلى ماذا؟ إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس الجلسة الوسطى الجلسة الوسطى نحن عندنا سنة كما ذكرنا آنفا هنا حالة الحالة الأولى إذا كان قد رفع يديه وركبتيه من الأرض بمعنى استقل قائما والحالة الثانية لم يفعل ذلك تذكر قبل أن يرفع يديه وركبتيه قبل أن يستقل قائم ففي الحالة الأولى وهي حالة تذكره بعد أن رفع يديه وركبتيه على الأرض هذا لا ينبغي أن يرجع يعني في هذه الحالة إذا كان إماما مثلا يسبح به الناس لا يرجع لماذا؟ لأنه لا يرجع من فرض إلى سنة القيام فرض والجسة الوسطى سنة لا يرجع من فرض إلى سنة وأيضاً لبعض الآثار والأحاديث كالحديث الحديث المغيرة في من شعبة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما هل يجلس وإذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد تجدتي السهو ها هذه اللفظة استوى قائما هي التي فسرها المالكية برفع الأيدي والركب جيد إذا قلنا هذا الذي استوى قائما لا يرجع إذن يستمر في صلاته ويتمادى على قيامه ويسجد قبل السلام لما يسجد قبل السلام لأنه نقص الجلسة الوسطى إذن هذه هي الصورة ولو فرضنا أنه الذي ينبغي أن يفعله أن لا يرجع لو فرضنا أنه رجع إلى الجلوس في هذه الحالة التي فيها رفع يديه ورقبته واستوى قائما ومع ذلك رجع يعني خالف ما ينبغي أن يفعله خالف ما أمر به في هذه الحالة قالوا يسجد بعد السلام لما لأجل الزيادة لأنه زاد شيئا زاد حركة في الصلاة إذا لو إذا فعل المأمور به وهو عدم الرجوع فإنه يسجد سجودا قبليا وإذا رجع مع أنه لا ينبغي أن يرجع في هذه الحالة قالوا يسجد سجودا بعديا لكن فيه خلاف الحقيقة في خلاف لكن لكن مشهور مذاب المالكي أنه يسجد سجودا بعديا جيد الآن لو أنه الصورة الثانية لو أنه تذكر جلسة الوسطى قبل أن يستوي قائما وهو معنى قوله لا قبل ذا لكن رجع أي لا قبل الاستواء قائما والركب لكن رجع أي مع كونه رجع حين حينئذ فلا سجود عليه يرجع إلى الجلوس و يأتي بالجلسة الوسطى ثم يتم صلاته ولا سجود عليه لكن لو فرضنا أنه هذا الذي كان ينبغي أن يرجع لو فرضنا أن خالف ولم يرجع بمعنى قام حينئذ في الأمر تفصيل هل قام نسيانا أو قام عمدا فيه تفصيل يمكن أن ترجع إليه إن قامني سيانا هذا يتجد سجودا قبليا وإن تعمد ذلك هذا معناه أنه تعمد ترك السنة لأنه تعمد الآن تعمد نسي الجنسة الوسطى وكان بإمكانه أن يرجع ولكنه تعمد أن لا يرجع هذا معناه أنه تعمد ترك السنة أذا فيه تفصيل وخلاف عند الفقهاء هذا معنى قوله لا تذاكر الوسطى والأيدي قدرة وركبا لا قبل ذلك رجح وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث وفيه صعوبة ما شك ولكن إذا اكتفيت بفهم كلام الناظم وتطبيق ذلك بالأمثلة وبعض التمرينات فإنك إن شاء الله تعالى تضبط المسألة ويبقى بعد ذلك أن هذا الباب طويل عريض يعني فيه أمثلة وفيه خلاف وفيه تفصيلات يمكن الزيادة فيها لكن اضبط الأصول ثم زد ما شئت من الفروع أما من انطلق إلى الفروع المتشتتة والكثيرة فإن ذلك لا ينضبط له في ذهنه أبدا ونشرع في صلاة الجماعة وربما لن نكملها يقول فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرصخ ذكر وأجزأت غيرا نعم قد تندب عند الندى السعي إليها عند الندى السعي إليها يجب وسن غسل بالرواح اتصلا نذب تهجير وحال جمولا بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها صلاة الجمعة لا خلاف في مشروعيتها ودلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة بل لا خلاف في وجوبها إنما قد يقع الخلاف في من تجب عليه أو من لا تجب لكن لا خلاف أن الذكرة الحرة البالغة المقيمة غير المعذور تجب عليه صلاة الجمعة ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيدأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهذان الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد والحديث الصحيح. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الأمم السابقة ضلت عن هذا اليوم العظيم فأخذ اليهود بالسبت وأخذ النصارى بالأحد وضلوا عن يوم الجمعة الذي هو يوم هذه الأمة وأيضا في الحديث الصحيح رواح الجمعة واجب على كل محتلم فإذا وأيضا حديث آخر وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه إلى آخر هذه الأحاديث وهي كثيرة، وأيضاً حديث الأحاديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أقوام عن ودعيهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يقولن من الغافلين ونحو ذلك من الأحاديث وعلى كل حال لا خلاف في هذه المسألة أي في وجوب صلاة الجمعة ثم هنا شروط شروط صحة الجمعة وشروط وجوبها الناظم جمع ذلك كله فذكر شروط الصحة وشروط الوجوب وأغفل من هذه الشروط الجماعة والإمام لم يذكر الجماعة ولا الإمام فأما الجماعة فسيذكرها فيما بعد بقوله بجمعة جماعة قد وجبت وأن الإمام فهو مرتبط بالجماعة فذكر الجماعة قد يغني عن ذكر الإمام لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام إذن الشرط الأول الاستيطان هذا معنى قوله فصل بموطن القرى ومعنى الاستيطان أن الجمعة تجب على من كان في بلد سواء أكان مدينة أو قرية ولا تجب على أهل البوادي الذين ليسوا مجتمعين في قرية أو مدينة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك قبائل العرب أي لم يأمر بصلاة الجمعة قبائل العرب التي كانت حول المدينة لم يأمرهم بإقامة صلاة الجمعة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم وضوب البخاري في صحيحه قال باب الجمعة في القرى والمدن وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة في البحرين فإذا هذا الأصل أن الجمعة إنما تجب على المستوطنين وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع أي في بلد جامع يجتمع فيه الناس وإسناد هذا الحديث صحيح هذا الشرط الأول الشرط الثاني يقول لخطبة ثلاث لا تصح الجمعة إلا بخطبة تكون قبل الركعتين فصلاة الجمعة ركعتان الأفضل أن يقرأ فيهم الإمام بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدي وفي الجمعة بسبب حسم ربك الآلى وهلتاك حديث الغاشية فإذا بعد قبل هاتين الركعتين لا بد أن يأتي بخطبتين فقوله لخطبة ثلاث يقصد خطبتين أو هي خطبة مفصولة بجلوس يعني يجلس الإمام بينهما والإجماع منعقد على وجوب ذلك وفسر به قول الله سبحانه وتعالى لا ذكر الله فالذكر هو ها هو ثاني خطبتان مفهوم فاذا قضيت الصلاة ونعم بس اولى ذكر الله نعم وذروا البيع قال كل حال اجماع منعقد على ذلك ثم يقول لخطبة ثالث بجامع بجامع معنى ذلك أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في مسجد جامع ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في المسجد ولم ينقل قط أنه عليه الصلاة والسلام صلىها في غير المسجد مفهوم؟ وأيضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرنا من قبل في صحيح البخاري إن أول جماعة الجمعة إلى آخره في مسجد عبد القارس بجواصة هذا قد يستدل به أيضاً وأقوى ما يستدل به على ذلك هو توارث العمل بذلك من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن الخلفاء الراشدين إلى من بعدهم يقول بجامع على مقيم أي لا تجب صلاة الجمعة إلا على المقيم فلا تجب على المسافر. والآن هنا ينبغي أن نفرق بين الشروط الثلاثة الأولى والشروط التي بعدها فإن الشروط الثلاثة الأولى هي شروط صحة فلا تصح الصلاة إلا بموطن القرى ولا تصح الجمعة إلا مع الخطبتين قبلها ولا تصح الجمعة إلا في مسجد جامع وأما الشروط التي ستأتي فهي شروط وجوب الإقامة شرط وجوب بمعنى لا تجب على المسافر لكن إذا صلى الله المسافر لا بأس وهذا معنى قوله وأزأت غيرا عن قد تندب كما سيأتي فإذا الإقامة ومعنى الإقامة أن يكون مقيما في البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والدليل على أن المسافر لا تجب عليه الصلاة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة يوم وقوفه بعرفة وقد ثبت أن يوم وقوفه بعرفة في حجة الوداء كان, كان يوم جمعة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إليه قوم من اليهود وقال له آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني أعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة إذن هذا الدليل أول يمكن أن يستدل أيضا بما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه لا جمعة على مسافر لا جمعة على مسافر وهذا مذهب جماهير العلماء مذهب الجماهير أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة قال مقيما من عذر فالمعذور تسقط عنه صلاة الجمعة والعذر تدخل فيه أشياء كالمرض والخوف ونحو ذلك أشياء كثيرة وقد جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض فإذا المريض تسقط عنه صلاة الجمعة وكذلك الخوف مثلا في أيام الفتن والاضطرابات والقلاقل تسقط الجمعة عادنا الله وإياكم من ذلك أو من خاف قاطع طريق أو لصوصا أو نحو ذلك وأيضا إذا وجد المطر الشديد أو الوحل ونحو ذلك فهذا كله تسقط فيه صلاة الجمعة وقد جاء عند أبي داود أنه كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال وكان ذلك يوم جمعة من عذر يقول حر قريب بك فرسخ ذكر حر فلا تجب على العبد والدليل الحديث الذي ذكرنا آنفا الجمعة أن الحق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة حر قريب قريب معنى ذلك أن يكون قريبا من الجامع ألا يكون بعيدا عنه وقدروا القربة بنحو فرسخ، بك فرصخين أي بفرصخين أو ما أشبه الفرسخ واقترب منه والفرسخ هو مسافة ثلاثة أميال أي نحو خمس كيلومترات تزيد أو تقل تقريبا يعني لا سبيل إلى تحديد ذلك بالضبط والدليل على هذا الشرط أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي والعوالي هذه هي قرى قريبة من المدينة قالوا إن أقربها من المدينة نحو ثلاثة أميال فلأجل ذلك جعلوا هذا هو الضابط في القرب. فمن زاد على ثلاثة أميال يعني لم تجب عليه الجمعة. وأيضاً من الأدلة التي تقترب من هذا المعنى أن أنس رضي الله عنه كان في الزاوية وهي موضع قريب من البصرة قال بعض أهل العلم إنه في نحو فرسخين من البصرة وكان أنس في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع فإذا من كان بعيدا فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة والبعد بهذا التقدير تقديره بنحو ثلاثة فراسخ أو فرسخين ونحو ذلك ثم قال ذكر وهذا واضح من حديث الحديث الذي روينا من قبل إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لكن إذا هؤلاء كلهم الذين لا تجب عليهم إن أدوها أزأتهم وهذا معنى قوله وأزأت غيرا والغير مقصود به الذين استثنوا أو أخرجوا بالقيود السابقة هؤلاء كلهم تجزئهم فالعبد والمريض والمسافر والمرأة والصبي والبعيد كلهم إذا حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم بل زاد لأنه حين قالوا أجزأت غيرا خشية أن يظن أنها تجزئهم ولكنها يعني ليست مستحدة في حقهم فقال وأجزأت غيرا غيرا نعم قد تندبوا يعني فوق الإجزاء هناك حكم زائد وهو الندب فهي ليست مجزئة فقط بل هي تندب في حق تندب في حق ومعنى الإجزاء أنهم إذا أدوا صلاة الجمعة لا يطالبون بعد ذلك بصلاة الظهر فليتجزئهم ويفرضوا يومها بالنسبة لهم نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل شرح ما بقي من صلاة الجمعة وهو قول وعند الندى السعي إليها يجب إلى آخره وأقول قولي ها لو الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين